من ظلم الناس عانيت وظلمت واتظلمت وفي الطريق مشيت وصدمت واتصدمت يا رب انا مليت من الكلام والصمت يا رب انا اكتفيت ورجعت واسترحمت zadaję sobie sam sobie sam sobie sam sobie